الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل يجوز ان يقول, أن يقول الرجل اذا ودع اهله وادعناكم الله ورسوله, يقول الله يقول ورسوله لهم ما ثبت في الحديث يقول لهم ما ثبت في الحديث يقولون له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك ويقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الحلف بالقرآن هل هو جائز القرآن من كلام الله القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى فالحلف به جائز نعم أحسن الله ليكم يقول رأيت بعض الناس يصلون ركعتين على قبر, النبي، على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدبرون ظهورهم للقبلة فما حكم ذلك حكمه واضح مر معنا كلام المصنف عن السجود وأنه عبادة لله عز وجل وأن المساجد, وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا حكمه واضح نعم ومر كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك نعم يسأل عن هل يشرع أن يحلف برفع المصحف فوق الرأس؟ لا لم يرد مثل هذا. لم يرد يعني عندما يحلف أن يضع المصحف على على رأسه هذا لم يرد فلا يفعل نعم. أحسن الله ليكم يقول يشهد الله أننا نحبكم فيه وبارك الله فيكم هل صفة الكلام لله جل وعلا صفة ذاتية أم فعلية؟ أولا نسال الله أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله من المتعاونين على طاعة الله وأن يجمعنا جميعا على طاعته وما يقرب إليه وأما كلام الله عز وجل أما كلام الله سبحانه وتعالى فهو باعتبار أنه وصف لله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية وباعتبار تعلق بالمسيئة بمعنى أنه يتكلم متى شاء بما شاء وبهذا من صفات الأفعال فهو صفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار نعم يسأل عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جاه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل جاه ولا شك في ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى وجيها في الدنيا والاخره وقال عن موسى وكان عند الله وجيها ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهه أعظم جاه لكن لا نعلم دليلا صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية التوسل بجاه لا نعلم دليلا على ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم بسم الله ليكم يسأل عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنا نعرف انصراف الناس من الصلاة بالتكبير أو كما قال جاء هذا في صحيح في صحيح البخاري كنا نعرف انصراف الناس بالتكبير وفي لفظ بالذكر وهذا فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة يعني بعد أن يسلم يرفع صوته بذكر الله سبحانه وتعالى تهليلا وتكبيرا وتسبيحا فرواية بالتكبير يفسرها الرواية الأخرى بالذكر يعني الأذكار المشروعة أدبار الصلوات نعم أحسن الله ليكم يقول إذا قلنا بأن الألفاظ الشركية إذا كانت عن غير اعتقاد فهي شرك أصغر فكيف نقول بأن الحلف بغير الله شرك أصغر مع أنه مبني على التعظيم وهو اعتقاد إذا كان مجرد لفظة جرت أو درجت على لسان فهو من الشرك الأصغر وأما إذا كانت عن تعظيم للمحلوف واعتقاد فيه من العظمة ما لله أو ما هو أعظم مثل ما يقع عند من يشركون بالله سبحانه وتعالى غيره من أولياء أو غيرهم، فهذا يكون من الشرك. أكبر الناقل من الملة. نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز أن يقال لولا الله ثم مهارة السائق لنا جونا باعتبار كون السائق سببا في النجاة أم أن العطف ثم خاص بالمشيئة ونحن؟ الله عز وجل يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. السلف رحمهم الله فسروا من إنكار النعمة سناد النعمة إلى ما جعله الله سببا. إلى ما جعله الله سببا والواجب على الإنسان عندما يكرمه الله بنجاة أو صحة أو عافية أو سلامة من هلكه الا ينظر إلى الأسباب التي جعلها الله سببا أو يسرها الله سببا لنجاته وإنما يحمد الله فيقول لولا نعمة الله لولا فضل الله لولا منة الله لولا لطف الله لولا تيسير الله فيضيف النعمةَ إلى المنعم وحده جل سَأنهُ نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم التمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمان يخطب عليه لا وجود له لا وجود له فقوله التمسح بمنبره عليه الصلاة والسلام التمسح بمنبر المنبر الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام لا وجود له إطلاقا فهذا السؤال يصلح أن يطرح لو كان المنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام موجودا لكنه لا وجود له نعم أحسن الله ليكم يسأل عن بيع الأشياء التي فيها صور ذوات أرواح يتجنب المسلم اللعب, اللعب ونحوها مما فيه من صور ذوات الأرواح للوعيد الوارد في التصاوير وأنواع الوعيد الواردة في ذلك ومن ذلك من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وجاء في هذا الباب حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم رفع اليدين في دعاء خطبة يوم الجمعة لم يرد لم يرد رفع اليدين في في الدعاء في خطبة الجمعة فلا ترفع اليدين وإنما يؤمن المصلي على دعاء الإمام ولا يرفع المأموم ولا الإمام أيديهم حال الدعاء في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام فإنه يرفع يديه والمامومون يرفعون أيديهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى في خطبة الجمعة كما في حديث في الصحيح رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤية بياض ويبطية فاذا كان الدعاء استسقى طلب السقيه أو استصحى فانه يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى رفع يديه ولما ايضا استصحى ودعا في خطبته الثانيه اللهم, اللهم حوالينا ولا علينا رفع ايضا صلوات الله وسلامه عليه يديه هذا ونسال الله الكريم ان يمن علينا اجمعين بالهدى والتقى والعفة والغنى وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم